الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فنعود بالله تعالى لشرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا دلاه إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله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 تنقسم عند أهل العلم إلى أقسام إلى قول وفعل وتقرير وصفة خلقية وصفة خلقية فهذه هي سنة سنة قولية كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث معاوية رضي الله عنه لا يرد الله به خيرا يفقفه في الدين فهذا من أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكمثل الحديث المشهور إنما الأعمال بالنيات الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عمر رضي الله عنه وسنة فعلية كما الصحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل للتهجد يشوص فاه بالسواك يشوص فهذا ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام بل هذا من قول حذيفة والذي كان من النبي عليه الصلاة والسلام الفعل أنه يشوص أن يغسل أو يدلك فاه بالسواك فهذا من أفعاله لا من أقواله وكما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة يرفع يديه حتى يكون حذو منكبيه وكان يفعل ذلك إذا حين يكبر للركوع فهذا ليس من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام إنما من أفعاله التي رآها ابن عمر رضي الله عنهما ومن السنة تقارير تقرير النبي أن يرى شيئا فيسكت والأنبياء لا يسكتون عن الباطل فما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنه فهو من سنته صلى الله عليه وآله وسلم لكن أيها الإخوة في الاستدلال بهذه الأقسام على حل الشيء وتحريمه فروض فالاستدلال والقول يختلف عن الاستدلال بالفعل عن التقرير فالقول الأصل فيه أنه واجب لقول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيلهم فتنة فحيث حذر الله من مخالفة الأمر كان الأمر للوجوب فقول النبي صلى الله عليه وسلم أعفو اللحى هذا قول وهو أمر كذلك فالاستلال به على الوجوب قوي في بابه بخلاف الاسترال بالفعل فمجرد أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الشيئة يدل على مشروعيته واستحبابه لا على وجوبه فحيط علمنا أنه كان إذا قام يتهجد استعمل السواك كان استعماله سنة لا واجبا لأنه لو كان واجبا لامر النبي به عليه الصلاة والسلام الاستدلال بالقوم يختلف عن الفعل يختلف عن التقرير اختلافا كبيرا اختلافا كبير حديث الغناء الذي نحن بصدده بيان أوجه تحريمه واضح جدا أيها الأخوة ولكن بعد الانتباه إلى هذه الفروق قول النبي جامع مانع لا تخرج منه صورة كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا في الصوره فهذا قوله شيخ يوسف كل ما يسمى صوره يدخل في هذا الحديث الا بدليل يخرجه سواء كانت الصوره رسما او كانت نحتا او كانت بالماكينه كله داخل في عموم قوله صوره فدائرة القول واسعة جدا وكذلك البيت هو البيت والمدرسة والمحل وأي مكان يسمى بيت القول دائرة الاستجلال أوسع لأن النبي لا يتكلم إلا من كلام الجانع المانع فلا تدخل صورة ليست فيه ولا تخرج منه صورة dehlas al taqrir idha ra'a shay'an fa sakt la yakunu ja'izan illa alladhi ra'a faqat wa la yajuz an tatas'a al dayra 'ala sabil al mithal law ra'ani al nabi sallallahu alayhi wa sallam فسكت. إذن الجائز امساكها باليد اليوسف هل يترى لو مسكتها باليمين كان سيسكت أم لا هذا الجزء نحن ليس عندنا منه علم فلأصد عنه السكوت لا نحل بخلاف ما لو قال أمسك الجراء أطلق القول بأي يديك أفعب أما لو رآينا النبي عليه الصلاة والسلام فرآ فعلا منا وسكت الجائز هذه الصورة التي رآها فقط أما غيرها نحن لا ندري لو رآها هل كان سيسكت أم كان سينهى وهذه نقطة جليلة قال من يتفطل له لما غنت الجاريتان عند عائشة وأرجو الانتباه في الصورة وجواري وأقوال دخل علي أبو بكري وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاف وفي لفظ يطلبان بدف هذه صورة رآها النبي وسكن في حضور عائشة وأبي بكر هذه صورة فهذا ليس من قول لم يقل غنوا لو قال هكذا لكان الغناء بأي صورة جائز لأن قول النبي جامع مانع وقد أطلقه غنوا لكن ولو فعل لدل على الاستحباب دون الوجود أما رأى صورة وسكت الجائز ما رآه فقط لأن وسع الدائرة لأن الصورة الأخرى ما رآها النبي ونحن لا نستطيع أن نجزم أنه لو رآها هل كان سيسكت إقراراً أم سينهى يدنك على هذا أن عائشة رضي الله عنه رأت هذا الغناء وسمعته ورأت هيئة الجواري ثم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وخفضت عائشة بنات أخته بنات أخيه فألمنا لذلك فقيل لعائشة رضي الله عنها ألا نرسل إلى من يلهيهم فأرسلوا إلى فلان المغني فمرت به عائشة فراته يتغنى وهو يحرك رأسهم وكان كثير شعر الرأس فقالت عائشة أب شيطان اخرجوه اخرجوه اخرجوه ما هو الفرق هاجه الصورة التي زادها هذا المغني من تحريك طربا ما كانت الجواري يفعل لها زايد عما اقره النبي حين يعيز قالت عايشة افن وقالت شيطان وهي التي أذنت بإحضاره للغناء ما هو الفرض السيادة التي زادها هذا الرجل لأن المقر عليه سدوده الهيئة التي أقرها النبي عليه الصلاة والسلام لو أن رجلا رآه النبي يصفق بيديه فسكت في لا يقال هذا كان يفرح يصفق بيديه إذن لو قفز أعلى وأسفل وحرك رأسه هذا كله داخل في باب الفرح هذا ليس لجيء بل نقول أقر التصريق باليد فقر فلا ندري لو قفز الرجل أعلى وأسفل به هل كان سينهاه أم كان سيكره في لئذن للتجم بالوارد الذي أقوه النبي عليه الصلاة والسلام لكن بعض أهل العلم وسع دائرة حديث عائش ولم ينظر إلى هذه الفروض بين القول والفعل والتقرير فاتسع دائرة التحليل جدا ويدخل من هذا النبي الخبث فدائما تبدأ الأمور سهلة يسيرة على صفة ربما لو رأيها المشرع لأقل ثم تتسع إلى شيء عظيم لا يمكن للإنسان أن يكره وهذا مثال آخر ما روته ما ذكرته عائشة كما في صحيح مسلم أنها كانت تلعب بالبنات عند النبي عليه الصلاة والسلام قال وكان صاحباتي يلعبن معي وينقمعن من الله كانت تأتيها الصاحبة يأتونني يرون النبي ينقمعن من النبي يدخلهن الخشمة من رؤيتي عليه الصلاة والسلام فيختبئ قال فكان يسربهن إلي هذا الحديث ليس من قول النبي لم يقل العبوا بالبنات لم يقل لا بأس أن تلعب البنت بالبنات أي اللعب من القطن والصوفي ودحو هذا ولم يفعل هو بنفسه ذلك إنما رأى صورة فأقرها رأى صورة فأقرها حين يزن هذا الذي رأاه عروس من القماش هي التي رأاها فأقرها استبدال هذا العروس هذه العروس بعروس من البلستيك فيها أحجار تتكلم هذه لم يرها النبي ولسنا نجري لو رأى مثل هذا أيقره أم لا فهذه صورة حادثة لا يجوز الزيادة على ما رآه لاننا لا نعلم جهة السكوت لماذا سكت هل لها من البنات هل لها من القطر هل لان ملامح الوجه لا تظهر لا ندري ما سبب سكوت النبي عليه الصلاة والسلام حلاث لا يجوز الزيادة على ما رآه التوسع الذي يفعل الآن حتى بالغ الناس فيه بشيئين والساعة الضيواء حتى عند الغلمان النبي لم يكن يسمح إلا لعائش وهي بنت لم يلعب لا ولا الحسين ولا ابن عباس ولا ابن عمر ولا زيد ولا أسامة بالبناء فهذا اللعب مقصور على ما رآه لا ندري هل لو رأى النبي أسامة بن زيد يلعب بهذه البنات أكان يكره أم كان ينهى فلا يجوز حينئذ أن يستوى هذا للغلام لأن هذا يحتاج إلى نص وفرق جدا بين الولد والبن في كثير من الأحكام وأيضا استحضار بعض الناس القطر والكلاب والدببة كل هذا يلعب بها الصبيان هذا راه النبي هذا كيف نثلته لا بقول ولا بفعل ولا بتقرير ولا بتقرير ونحن لا ندري لماذا سكن فلا يقاس الدب على البن على العروس ولا يقاس التقاس الأكمشة على المواد الأخرى من البلستيك والسجاج والخشب ونحو هذا ولا يقاس الولد على البن لا يجوز التوسع في الباب التقرير فإن هذا دلالته ضيقة على المراد التي تسعى الخلق على الراكع في هذا الزمان حتى امتلت بيوت الإخوة من الدباب والكطط والكلاب بكافة أشكالها وأحجامها وأحجامها حتى من بعض هذه التي يلعب بها في حجم الغلام في حجم الغلام وهذا قبيح جدا أيها الأخوة فلأصل أن يلزم المرء غرزاً لديه عليه الصلاة والسلام فما خبت بتقريره أضيق دلالة على المراج مما خبت بقوله أو فعله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 أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يتأملها المرء جيدا مع بات كلابه وسنده فهذا الحديث إذا لعبت البنت بالبنت العروس الصغير التي هي من الأقمشة هل هي حلال هكذا ضربة لازم الجواب أبدا لكن هناك توسع محمود فهذا الحديث للعلماء فيه أقوال ونقدات فالجماهير على الجواز جواز أن تلعب البنت الصغيرة بالعروس على الصفة التي أقر وذهب بعض أهل العلم للتحريم وذلك من وجهين وجه الأول أن هذا خاص بعائشة وإذا رواه مسلم في باب الفضائل لم يروهه في باب اللباس ولا باب الزينة ولا باب الأدب إنما في الفضائل عائشة كأنه يقول من فضل عائشة رخص لها ما لم يرخص لغيرها ولهذا البنات كنا لعبنا مع عائشة وليس معهن بنات يأتين الى بيت عائشة يلعبن ببنات عائشة فقالوا التحريم خاص بعائشة ولو لم يكن خاصا بها لا وجه ان يسكنه مسلم في فضائل عائشة لو كانت هذه الصورة جائزة لكل منه فما فصل عائشة على زينب على أسماء وقال الثانيا إن عائشة رضي الله عنها كانت عقيما حتى لا يقال هذا لتتدرب البنت على الأمومة عائشة لم تكن تنجي فعلى ماذا تتدرب عائشة رضي الله عنها فهذا وجه من القول عند جماعة من العلماء وآخرون رد هذا الحديث بأنه كانت في أول الأمر ونسخ لما كانت عائشة صغيرة إبان زواج النبي منها لما دخل المدينة وحديث التصوير متأخرة والذي يدل على هذا ان أغلب الصحابة الذين رواه حديث التحريم من جملتهم إما متأخر الإسلام أو عائش رضي الله عنه والكلام ليس فيه هكذا كما ذكر شيء يسم إذا كان هذا الحديث بهذا التخريج هل يتوسع فيه ويدخل المرء بالأسوات يشتري ما يحب وفي الحديث ما فيه مما ذكر والذين أجازوه كرهوا بيعه وشراء كمالك كان يقرأ أن يتكسب المرء بهذا افعل واعطي لكن أن تبيع كره مالك أن يتكسب المرء من هذا وأن يشتغل به ذو المرؤات إذا رجل ذو لحيا صاحب مرؤة ببعشة خليف وعرايس هذا مسقط للمرؤ يتجنب ذو المرؤة مثل هذه الصور وإذا باع لا يتكسب من هذا البيع هذا كله تخريز لهذا الحديث إذ الأمر كذلك لا يجوز للمرأة أن يوسع الدائرة جدا حتى تمتلئ الغيوت مما لا يجوز أو مما يكره أو مما على العقل لا نستطيع أن نجزم بحله ولا ينبغي للمرء المسلم أن هذه الدوائر فإن من يريد النجات لابد أن يأخذ نفسه بالورع كما في الحديث كن ورعا تكن أعبدا الناس إذا رابك شيء فدعه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك كانوا يدعون تسعة أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام فلا يرخص المرء فيما لم يرخص فيه سلفه ويلغم المرء غرز الكبار فهذا أمجى له ويتعلم المرء مواضع الدلالة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وللحديث صلة بعد الصلاة إن شاء الله تعالى اللهم نرفع لنا جنوبنا إصرافنا في أمرنا وثبت أقصى منصرنا على القوم الكافرين رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا تذع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا حاجة إلا قضيتها إنك ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأخذ الصلاة